وفيه أن البيعة تكون مع الإمام فالبيعة في الإسلام لا تعطى إلا للإمام وكل بيعة أعطيت لغير الإمام فبضعة بيعة باطلة بدعية ليست مشروعة أهل الأحزاب عندهم بدع والأحزاب مخالفة للإسلام وبيعتهم من ضمن مخالفاتهم لأنه لا تستمع في عنق المسلم بيعتان وكل مسلم في عنق بيعة لولي أمره سواء باشر ذلك بلسانه أم لم يباشر لأن الإمام إذا استثبله الأمر وبايعه أهل الحل والعقل إن عقدت البيعة في عنق الجميع فلا يحل لأحد أن يبيت ليلة لا يرى أن في عنقه بيعة لأن من مات وليس في عنق بيعة مات ميزة جهدية فكل مسلم في عمقه بيعة وتعلم أحكام البيع وما تقتضي حل من همية المكان والناس إنما يتفلتون عن السلطان بسبب جاهل بالأحكام ودخولهم في مذهب الخوارج خوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه وزعموا أنه حكم الرجال في دين الله عز وجل نبذوا إليه بيعته وخرجوا بيعته وبيعوا رجلا منهم عبد الله بن, بن وهب الرسل في زمان علي رضي الله عليه فمرقوا عن الدين ومرقوا عن الجماعة وما سمي عن السنة والجماعة إلا لتمسكهم بالسنة واجتماعهم عليها وعلى ولاة أمورهم